بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي على ما أنعنت وتنعن وأصلي على خير خلقك وأسلم أبعا فقد علمنا من لقاءاتنا السابقة بكم أن الإنسان هو موضوع هذا الكون فالكون بما فيه من أجنات متعددة قد خلقه الله للإنسان وسخره له والإنسان خلقه الله لنفسه وفي ذلك يقول الحديث القدسي يا ابن ادم خلقت الأشياء من اجلك وخلقتك من اجلي فلا تشتغل بما هو لك عما انت له والانسان الذي هو موضوع هذا الكون هو موضوع رسالات هذه السماء يتكون كما علمنا من ماده وهي الصوره الظاهره له ومن امر معنوي هو النبى والروس أو ما يعبر عنه بالصورة الباطنية فالإنسان من ناحية مادته له ظاهر ومن ناحية معناه له ظاهر فكل ما يتعلق بمادته من الصورة الظاهرية نعرفه بالخلق فيقال فلان خلقه مؤتد أو خلقه جميل أو خلقه قبيح إذا أردت به صفة من الصفات التي ترفعه إلى مستوى الحسن أو صفة من الصفات التي تنحضر به إلى مستوى القدرة هذا طويل ذلك قصير هذا أبيض هذا أسود هذا وافع العينين هذا ضيقهما هذا مثلا ضخم العظام كل هذه صورة ظاهرية هناك خلف ذلك صورة باكنية وهي التي لا ترى بالحواس فالخلق إذن يتعلق بمادة الإنساني وبصورته الظاهرة والخلق يتعلق بالهيئة النفسية والمعنى الباطنية فكما انك تقول مثلا فلان طويل او فلان قصير هذا امر يتعلق بما ذاته واذا قلت فلان هذا حليم او غضوب فان الحلم لا تعرف له شكلا بحيث لا تراه بعينك ولا تشمي بانتك ولا تلمسه بيدك ولكن التول تراه وتحسه اذا ما يتعرض للصوره الظاهرة المادية يقال له خلق وما يتعرض للصوره الباطنه يقال له خلق اذا فالخلق ما هو الخلق هو الصوره الباطنيه للنفس الانسانيه او الصوره المعنويه التي لا ترى بالحواس يقال ذلك خلق وعلى هذا حينما اراد تعريف الخلق قال ماهو قال هو الباطنية من إنسان أو الهيئة النفسية مقابل الهيئة المادية ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله خلما أراد أن يعرف الخلق أعرفه بأنه صفة راسخة في النفس يعني ليست صورة مادية وإنما هي صورة باطنية راسقة في النفس ما مهمة هذه الصفة تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة أريد أن أضرب لكم مثلا في الأمر المادي لتعرفوا منه الأمر المعنوي مثلا الإنسان قد ينقض على تعلم القيادة السيعة فهو حين يتعلمها بالضربة والمران والرياضة عليها تكون في أول أمره شاقة عليه ده حيث يضطرب عند كل حركة ويحاول أن يجمع عقله وفكره في الأشياء بمعنى كيف يفتح العربية كيف, كيف يدعث على المنزين كيف... كل هذه يدرب يده ويدرب رجله على عملية القيانة فإذا مرت عليه فترة طويلة أصبح يدعين هذه الأشياء بدون فكر وبدون روية وتكون سهلة عليه ففي أول أمرها كان متعسرة يسعب حتى يجمع هذه تريد منك كذا وهذه تريد كذا وهذه تريد كذا ولكن بعد أن يتدرب ويتمر معناه تصبح العملية عنده إيه آلية معنى آلية يعني إيه أنه لا يفكر فيها بل قد يعمل العمل بدونه وهو يكلمك وهو يأقل وهو يدخل مثلا في جارة ويعمل أي حاجة وأطبعك العملية إيه شهلا كذلك مثلا فين يعلم الولد الصغير قواعد اللغة نقول له مثلا الفاعل مرفوع والمفعول منسوط هذه قاعدة فساعة يرتب لثان أول ما يرتب تأكل جزئيات يقول مثلا ايه كتب محمد للدرس هذه هي الجملة فايش عرض الطفل ان يقرأها يقول كتب محمد ويكف لحظة لماذا يكف هو يريد ان يذكر حكمة القاعدة التي عرفها ويطبق على الجزئيات ويقول كتب محمد فميرتكر يوقع طبقه يستطيع هذا يحصل وبعد ذلك بعد أن يتمر على القاعدة يمتق بدون أن يتذكر الشيء تبقى الأعمال تصدر عنه إيه بيسلم وسهولة فيقال من النحو أعند صفة في نفسه بقى ملكة وماذا نصار ملكة تصدر عنه الأفعال التطبيقية بيسلم وإيه فالذي يقول الشيء السيارة إذن فالآلية في الأعمال العضلية تساوي الملكة في الأعمال النفسية تساوي الملكة في الاعمال النفسيه مثلا نريد ان نمرن انسان على خلق الشجاعه اول ما يتمرن على خلق الشجاعه نقول له يا اخي العمر واحد يقول لنا فايرون الى الله والاسباب كذا والاسباب كذا فهي لكنه اذا اقبل على موضع يتطلب الشجاعه بدون تردد مع ما تردد فحين تتيح صفه الشجاعه صفه نفسيه راسخه في يقبل على الايه على المخاطر ولا يباني بشيء ولا يفكر فيقال حين اذن ان الشجاعة صارت خلقا لا خلق يعني اين شفا رفخة في نفسه تصدر عنها الافعال التي تتطلبها الشجاعة بيسر وايه وسهولة كذلك الاخلاق فالاخلاق اذن في المعاني تساوي الالية في الماديات يقال لك هذا العمل اطبخه الاليا الذي يتعلم النسيج يأتي مثلا بما عليه الخير ويحاول ببطء ان يضعها كذا وبعد ذلك كذا اتنخبط منه الخيط وبعد ذلك اذا مرن عليها وتعودوا عضلاتوا قدف عليها ماذا يحدثوا منها ليسل الوقت هو لو يبقى يتكلمه ويعمل فيه كده ومغمب وانا اصمع العمل ايه الام اذا فالالية في الاعمال المادية تفان الملكة في الاعمال ايه في الاعمال المعنويات والنفسية اذا مثل الاخلاق على هذا فكة رافقة في النفس يعني مش في المادة تصدر عنها الافعال بمسلم الأفعال التي تصدر بيسر وسهولة مثلا حينما نقول فلان Pariansocalyptic um ni cedaya أي أن الشجاعة صارت صفة راسقة له ملكة في نفسه فيصدر عنها الأمر بيسر وهي هل الاء التي نتكلم هي أخلاق أبع الصفة التي تصدر عنها الأخلاق هي الأخلاق الأعمال هي الأخلاق الصفة التي تذبع عنها الأعمال إذن فالأعمال هي aitها الأخلاق الصفه التي نشأت عنها الرجل الشامخ الكريم الكذاب حين يعطي اي كم هل الاعطاء بنفسه هو الخلق ولا الصفه في نفسه التي جعلته يعطي هي الخلق اه الصفه في نفسه جعلته يعطي هي الخلق تبقى هي نفس الصفه التي تصدر عنها الايه الاعمال تبقى الاعمال بذاتها ليست هي الخلق وانما اثار وانما اثار الخلق إلا أن بعض العلماء حينما أراد أن يعادخ الأخلاق قالت والله الأخلاق ان أردت بها النفسي الصفة النفسية الداخلية لها معنى وإن أردت بها الظاهرة لها إيه لها معنى ولذلك شافده ولذلك شاف فمثلا سيدنا عمر بن الخطاب يقول من تخلق للناس تخلق للناس يعني ادعى النقيد صفة من تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من كانه الله يعني مع أن جزء صفة ويند أن يتخلق للناس ليبدو بأنه مطافل بهذه الصفة وليس لها خميرة في نفسه يبقى شانه الله من تخلق للناس بما يعلم الله وأنه ليس من شانه الله دا يدل على أن الأخلاق هي ايه الصفة النفسية ولا لا ولا الأعمال التي تضغل على الصفة النفسية <تصفيق> الصفة النفسية وقول عائشة ربي الله عنا حين تئلت عن خلق رسول الله فقالت كان خلقه القرآن ما لخلق القرآن يعني ايه إنه متمسك بآذاب القرآن يأتمر بأوامر كيف وينتهي عن نوادي تمسك بما فيه من المسد يبقى دي اطلقه على الاعمال التي تصدر عن الطبعه الايه النفسيه فمرات تطلق الاخلاق ويراد بها الطبعه النفسيه التي تصدر عن الاعمال ومرات تطلق الاخلاق ويراد بها الاعمال نفسها له شاهد وذلك له ايه وذلك له ايه اش نظرنا الى الاخلاق من حيث هذا المعنى وجدنا ان في اشياء كثيرة في النفس الانسانيه تعتبر طبعه نفسيه داخليه مثلا غريبه الخوف غريبه الخوف مثلا غريبه حب التملق غريبه حب حب الطعام دي اخلاق ولا غير اخلاق ان كتب صفه نفسيه هي الاخلاق فكل هذه اخلاق ولا لا اخلاق يعني الخوف ده خلق ولا مش خلق, خلق حب الطعام خلق لان النفسيه تدعوني الى ان اكل حب الشراهه صفه نفسيه تدعوني الى ان ايه الى ان اشبع هذه الأشياء والغضب مثلا ساعة يغضب الإنسان الصفة اللي في نفس جعلته يغضب اسمها أخلاق ولا لا إلا أن هذه اسمها خفات غرائج أي فارك بين الغرائج النفس وبين الأخلاق الغرائج شقرية الغرائج شقرية بالنفس وصبيعية لا تكلفك جدا ولا مشقة لتربيها في نفسك. هم الخوف ايه ان تبريد نفسك لتخاطر ها الحوف نفسك غريبك الحوف دي غريبة ما تحتاج الى ان كده وتجتهد لتعلم نفسك الخوف فالاسمها ايه غريبة غريبة موجودة في نفسك بالفترة ومعنى بالفترة يعني بالطبيعة ما نفسه مجاولة فيها يجيب انك انت تخذبها اتخاذ انما هي في ذاتها غريبة فالصعيف الاخلاق كان يشمل الغريبي وغير الغريبي إلا أنهم قالوا إن الغرائج إننا تطلق على الأمر الحكمي الذي لا يكب الإنسان ولا يجهده إيجاده في نفسه ونكي مثلا غريبة الكرم الكرم بك أنت تستطيع أن تدرب نفسك على أن تكون كريما بمعنى أنك تتقول وما غرات هذه الدنيا وإذا لم أنفع الناس بماله إيش يعني سينة المال فأموت وأطرقه إذا تستطيع أنك إيش تربز ونفسك خلق الإيش خلق الكرم السماء فزعل الأخلاق دي الغرائز وكل الغرائز دي بسمه خاصه هو الايه الغرائز يبقى الغرائز هي ايه صفه درجه في النفس فطريه ضروريه لا عمل من الانسان في إجادها لا عمل من الانسان في ايجادها ولكن الاخلاق ضمن صفه النفسيه الراسخه في النفس من عمل في تنميتها وفي ايه وفي ايجادها وفي تربيتها زي ان الانسان تكلم في المسائل الماديه هل يستطيع مثلا إنه يترك نفسه على ما ديه يسيق شعره لما ايه جايه ما هو طويل يسيقه طويل لكن بنهزبه ولا ما بنهزبه بنهزبه المكان اللي مثلا نحبش فيه شعر بنجيه منه الشعر مثلا الإنسان مثلا حينما يجب من نفسه مثلا ضعفا في في ناقية من نواحي يقدر وعالج نفسه ولا لا أو طيورة ولا لا او إذن فالأمور المادية لك أن تهزبها في نفسك كذلك الأمور الايه كذلك الأمور المعنويه لك أن تهذبها في في نفسك على أي اساس على اساس من الاسس العقدية على اساس من اسس السلوك على اساس من على اساس من اسس تلقينه للبيئه التي تعيش فيها كل ذلك يروضك ويجعلك تمرد صفات نفسك لم تكن ايه لم تكن موجوده فمثلا قبل مجيء مثلا الافلاس كانت الناس عندهم أخلاق اخلاق الغضب والقش والندب بعد ذلك احنا لما جاء لما جاء صنع في القوم خذب هجيل ايه الطباع كان مثلا ما توجدش الكرم اللي هي الا لقصد المباهاه فجعل الكرم خصله لله وتربى الناس على الايه على الكرم اذا فالاخلاق منها ما هو غريجي ومنها ما هو مكتسب فالغريزي هو الذي يوجد فيك بدون كد وبدون وبدون مجهود وال وال والمقتصد اللي احنا بمسميه بها الأخلاق كالصفات الأخرى التي يريد الشر أن نتحل إذا نظرنا إلى هذه المسألة وجدنا أن الأخلاق من حيث وجدها قد توجد في مسلم وفي غيره وفي غير مسلم ألم ترى إنسانا غير مسلم وهو رحيم بالناس رأينا ألم ترى إنسانا غير مسلم وهو عادل ألم ترى إنسان غير مسلم وهو سنفة كريم؟ فيه موجود ما حصل بين وجود الطفة في غير المسلم ووجودها, ووجودها في المسلم مدام في خلق حسن ممكن أن يوجد دمين في غير المسلم فكيف نقول أخلاق إسلامية وهي الأخلاق بتبيع أنها إسلامية أولئة إسلامية الخلق يبقى خلق نقول له لا إذا ووجد الطفة مصابلة في إنسان غير مسلم ووجدت فيه إنسان مسلم فهناك فارق أيضا بين الوجودين بمعنى إيه أنك لأن الخلق الفاضل مثلا في الإنسان غير المسلم خلق الذي ألقبه استحسان العقل استحسان العقل وقد يكون كبيريا في النفس وليس له رصيد من عقيدة ولا سلوك من إسلام واستمداده من فواضع البشر لكن الخلق الاسلامي يختلف عن ذلك كله من أن نفاه هو التكفي خلق صابت وله احترامه وله وجه. إلا أنه في غير المسلم لنك له دعامة من عقيلة وإحنا عندنا خلقنا الاسلامي له دعامة من إيه؟ من عقيلة بمعنى إيه الفرق يعني يكون هذا له دعامة من عقيلة وذلك لا دعامة له من عقيلة منه دعامة من عقيلة؟ من الخلق الحسد في غير المسل إذا ما قبل من جفاء المجتمع أو عدم تقديره أو قبل بالنقران ربما انصرف عنه من الإنسان لكن خلق المسلم مركوز في نفسه وطبع يصنعه وإن أنكره المجتمع افعب أنك صنعت في إنسان جميلا وبعد ذلك أنكر ذلك الجميل أيتغير موقفك من جمال الخلق لماذا لأنك تعلم أنه مرتبط ده عقيلة وأن الله مجاجيك عليها وأن البشر لا لا يجاجون ولجال كي يقول لك إيه أحسن إلى من أساء إليك أحسن إلى من إيه لأن الإحسان عندي خلق وما ومعنى خلق ديني أنني لا أتطلب جزائه من البشر وإنما أتطلب جزائه من من من الله إذن ذا مما يمتاز به إيه الخلق الإخياني عن إيه عن الخلق غير الإسلام فذلك أيضا لو اعتماد في السلوك نفس الإسلام معنى اعتماد في السلوك الإسلام السلوك الإسلام جاء فنظم السلوك لكل جوارحك نظم السلوك لكل جوارح واعتبر أنك إذا لم تقم بآداب هذه الجوارح السلوكا مخلقا معاقب ومعدب لكن من غير المسلم قسارة ما فيه إيه إن المجتمع نفسه حب أو ما يحبوش لكن احنا عندنا شيء اثمى من ايه اثمى من المجتمع في التكوين يعني التكوين مش بس في المجتمع بل اذا سنعت هذا الشيط انني سأصاب عليه لما من الله يبقى اذا يمتاز خلق المسلم عن خلق غيره مما يشتركان في الخلق بايه بان الخلق الاسلامي يرتكج على شيء عقدي والشيء العقدي يتمكن من النفس ويفعله الانسان قابله بالجميل أو قابله بالإيه بالنقال وكذلك الخلق الغري الإسلامي وإن التقى مع الخلق الإسلامي في بعض الصفات إلا أن ذلك من استحسان العقل من استحسان العقل وذكى من هدئ السماء فإذا هناك فارق بين ما يستحسنه العقل والعقول متفاوكة في الاستحسان يعني ليست متفاوية فما يراه عقل حسن قد يراه عقل آخر سيء وقد تكون البيئات التي تحكم فما تراه بيئة خير تراه بيئة اخرى شر ولكن هذه الاخلاق الاسلامية ممن من الحق سبحانه وتعالى والحق لا تضارب عنده فالحق هو هو الحق يبقى ايضا الخلق غير الاسلامي وان اشترك مع الاخلاق الاسلامي في بعض الصفات الا ان الخلق الاسلامي يمتزع بها عن ايه اولا انه له اساس من عكية ثانيا إنه له أكاس من سلوك إسلام وليس بمجرب الفطرة ولا بالتحسان العقل لأن العقل كثيرا ما تختلف أحساب العقول بالشيء الواحد وأيضا فلأن مصدر الأخلاق في الإسلام إنما هي مصدرها الوحي السماوي أو الهدي المحمد والوحي السماوي تعلمون أنه من الله والله أنه الحقائق كما هي حقائق لا تلتبث عليه الأمور كما تلتبث كما تلتبث على الإيه على البشر وأيضا فإن الأخلاق غير الإسلامية قد تأخذ جانبا من جوايا الخلق وتطرق جانبا ولكن الخلق الإسلامي يشمل كله فإن تجد مثلا إنسان قد يكون كريما في خلق غير إسلام ولكن له مع ذلك ليس لعصيص عن أعراب الناس قد يكون كريما ولكن له قد يكون كذبا قد يكون كريما ولكن له قد يكون مظهورا ومتكبرا إذن المسألة هناك فيجدوا في اخلاق غير الإسلامية اخلاق غير متكاملة اما في الشركه الإسلامي فالاخلاق فيه ايه متكامله لا تتكامل في الخلق النفس الباطني وانما تتكامل, تتكامل أيضا في السلوك الايه في السلوك الظاهر عينك لها خلق رجلك لها خلق يدك لها خلق رجلك لها خلق كل ناحيه من نواحي المجتمع لها نصيب من ايه من خلق اخلاق اخرى غير اسلاميه كما كل إن إنسان قد يكون كريم ولكن يمكن يكون متكبر لكن من خلق الإسلامي ما يجمعش أبدا لازم يكون متوابع مع كرم إذن فالأخلاف الإسلامية وإن اشتركت معها أخلاف أخرى غير إسلامية فلها تميزات هذه التميزات أولا رفيزتها على العطيلة وعلى السلوك الإسلامي وأنها ليست مقتصرة على الأمر الطبيعي أو الأمر الفطري او الاستحسان العقل وإنما انتصر على هدي على هدي السماء وهدي ري صلى الله عليه وسلم وذي أرسل لا ينطق عن الهوى والله لا يقول إلا الحق مفهوم؟ بعد ذلك إذا نظرنا بعد مسألة الشمول يبقى الخلق الإسلام امتز بهذه الأشياء وامتز بالشمول معنى الشمول يعني إيه؟ أنه لا يأكل خلقا ويدعو خلقا إنما يأكل الأخلاق كلها جملة إيه؟ جملة واحدة وقلنا ان كل جارحة من الجوارح لها ايه مثلا اليد لها ايه خلق ان لا تمتد بالاذاء الى احد وان تمتد بالعطف والرحمة والتربيت عليه مثلا اللي له ايه خلق لا يكذب ولا يأذي الناس ولا يسبهم ولا يشتم ولا يقول كلمة باطل الاذن مثلا لها ايه خلق انها لا تستمع الا الى حق واذا رأت باطلا اعرضت ايه اعرضت عنه كل شيء في الانسان له لذان ايه قلوا قيبها معنى ذلك أن الأخلاق الإسلامية أخلاق شاملة وأخلاق مستوعبة مفهوم ثانيا للأخلاق الإسلامية تمتاز بعدم سلبيتها بعدم سلبيتها ومعنى عدم سلبيتها يعني ما هي السلبية السلبية أن لا تفعل شيئا والإيجابية أن تفعل فإذا رأيت في بعض الأخلاق الإسلامية صفة يقال لها مثلا صفة سلبية مثلا الحلم واحد أساءك فحلمت عليه الحلم لم تعمل به شيئا وانت عملت شيئا دم مسألة سكت والسكوت سلبي أم غير أم السكوت السكوت سلبي ظهر الأمر أنك دائم الأخلاق الإسلامية كهى سلبية نقول له لا أنت لا تنظر إلى السلبية هذه وإنما انظر إلى ما نشأ عن السلبيات من إيجابية إزاي. أم قال لك لأنه معنى أنك حلمت أنك قاومت قوة غضبية كانت في نفسك. فالصراع لم يكن صراعا ماديا حتى تقول مش إيجابية وإنما الصراع صراع إيه نفسي ولذلك الرسول قال إيه ليس الشديد بإيه بالصراع وإنما الشديد هو الذي إيه <تصفيق> الذي يملك نفسه عند الغضب إذن فهو ساعة مكانت سلدي بأنه لم تنظر منه حركة صدرت منه معركة بينه وبين عين وبين نسيح وبين الصورة الغضبية هذه الإيجابية وبعد ذلك تأتي الإيجابيات أخرى في أنك إذا أساء إليك إنسان ثم أحسنت إليه فإنك قد رددته إلى جدة الصوار رددته إلى جدة وجعلته يخجل من نفسه من أنه استكمل كل صفات إغضابك ومع ذلك لم يحرك منك ساكنا وعفاوتا ماذا يكون موقفه كإنسان يتلقى ذلك منك يكون موقف إيه ماذا إيه أولا يخجل ويعلم أنك قدرت على نفسك وهو لم يقدر على نفسك ولماذا تكون أنت أولى بهذا الموقف منه فيخجل من نفسه أولا وبعد ذلك ماذا يعتدر وبعد ذلك يعدل هو سلوكه بالنسبه لك وبالنسبه للاخرين يبقى ده إيه, إيه, إيه, ايه ايجابيه ولا سلبيه اه ولذلك القران بيقول ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه ولي حميد اه وبعد ذلك تاتي مثلا صفه الصبر يقول لك الصبر لا معنى انك انت تثبت عن نفسك عن حاجة وتصبر عليه برضو دي ما فيها شيء انك البيت يقول لأ فيها ايه ايجابي لان معنى الصبر انك تغالب الاحداث الشديدة التي تمر بك ولا تجعلها تنال من امتك ولا من رجولتك ولا من قوتك وتقول ان حصل هذا فقد حصل لغير ما هو اشد منه ويابهب ان اتغلب على ذلك اه اذا فالصبر ليس السكانة وإنما هو عدم إسلام النفس للجزع الذي يزهب بمواهبك إذا أسلمت نفسك للجزع ماذا يكون موقفك مواهبك تزول لكن إذا قلت إن يمسفكم قرص فقد نفس القوم قرص مثله وماذا يأتي في هذا والإنسان إذا ما عشر عسره يجب أن لا يستثلم للعسر بل يصبر على أثرها ولكنه لا يظل عاتبك بل يحاول أن, إيه؟ أن ينهب إذن الصبر وإن كان في ظهر أنه سلبية بأنك لم تصنع شيئا إنما في باطنه, أنه إيه؟ إنه في باطنه أنه إيجابية إذن فالخلق الإسلامي كما امتاز بشموله لكل أنواع السلوك فكذلك امتاز حتى في سلبيته بالإيجابية كذلك يمتاز الخلق الإسلامي بالإنسانية فقد يكون بعض أخلاق الناس أخلاق بيئية أو أخلاق شعوبية أو أخلاق قومية أو أخلاق قبلية يعني إيه؟ أنه خلقه حجن مع هذا ولكنه غير حجن مع هذا لكن الإسلام خلق إنساني بمعنى أن الذي يشترك معك في الإنسانية له نظيم من إيه؟ من خلقه كيف؟ أما أنك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من, من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة يدل على أن من الأخلاق الإسلامية متعدية إلى مين حتى إلى غير على غير المسلم ليه أم قالك لأن انت بتنظر إلى المسلم أنه اشترك معك في عقيدة هذا كلام صح ولكن الإنسان مطلق الإنسان اشترك معك في معنى أعم وهو المعنى الإنسان وهو مخلوق لله مخلوق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 ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقصطوا إيه إليهم إنما لما كنت أنا بيني وبينه حالة حربية هذا موضوع آخر هذا موضوع آخر إنما مدام في وقاعد ما سوياه وعايش معه له مالي وعليه ما إيه ما علي إنما ينهاكم الله عن الذين إيه قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديالكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم هذا هو الوقت أما في غير ذلك فلهم ما لنا وعليهم ما إيه يبقى أخلقنا إذا ما هياشي مرتكفة على أننا إيه ده إسلامي وده غير إسلامي يبقى فيه معنى إيه معنى إنساني معنى إيه إنسان نعم سوأولون لا وتعدت من ذلك حتى إلى غير جنس الإنسان حتى إيه إلى غير بعد ما نخلص الإنسان أنتكلم في الحياة فتجد مثلا ما هو مثلا أن إبراهيم عليه السلام مر عليه ضيف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 فف فالخلق الاسلامي او الخلق الديني بالمعنى العام خلق لا يميز بين جنس ولا جنس ولا بين لوث ولو ولا بين قوميه وقوميه هذا معناه ايه بعد ذلك اذا تجاوزت هذا القدر وجدت ده يعطف على الحيوان فكيف يطلب منه ان يعطف على الحيوان وبعد ذلك لا يعطف على الايه على الانسان الرسول يقول في كل كل ايه في كل كبد رطبة أدف معنى كبد رطبة عن الله كبد يعني الحيوانات في كل كبد رطبة أدف وأنتم قد مر بكم أن إنسانا مشى فرأى كلبا عشان ولم يجد وعاء يسقيه فيه فماذا سنعه فاحتال ونزل إلى البئر وأخذ قصه وملأه ماء وسقل إيه؟ الكلب فغفر الله لا الكلق الإسلامي الذي تعدى الاسلاميين الى غير الاسلاميين من الناس. ثم تعذى الى الحيوانات وانتم بأيذوا قرأتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة للنار في هرة ايه في هرة حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الايه لا. يبقى معنى ذلك ان الخلق الاسلامي متعدي ولا لا مش متعدي وبعد ذلك يأتي للاشياء التي احلها الله لنا زبحا واكلة يقول ايه يحسون على الاحسان ان الله يحب الاحسان في الامر كله حتى في الزبحة والقتلة فاذا زبحتم فاحسنوا الزبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحج اللي يزابح منكم ايه شفراتها وليورح ايه زبيحتها الخلق المتعدي من مسلم الى غير مسلم ومن, ومن غير انسان الى ايه انسان يبقى ده خلق ايه خلق مستوعب ولا خلق ايه غير مستوعب اذا فاذا قيل لك ان في بعض الاخلاق يشترك غير المسلم مع المسلم فيها فما تمييد اخلاق الاسلام ماذا نقول نقل... نعم الاول ان الخلق الاسلامي له اساس من العقيلة وله اساس من السلوك الاسلامي وأنه ليس من نبع الفطرة ولا بالطبيعة وحدها ولا من استحسان العقل وحده وإنما هو من من من مصدر إلهي أو مصدر سماوي إما أن يكون بالقرآن وإما أن يكون بالسن والعقول في استنباطها قد, إيه؟ قد تختلف ولكن الهدي السمائي إيه؟ لا يختلف أبدا وأيضا فإن الأخلاق الإسلامية تتميز بإيه؟ بشمولها ورعنا الشمول يعني إيه؟ أه عامه في كل شيء كل جارحه من الجوارح لها ايه لها خلق ولها نظام في سلوكه والخلق القرب الاسلامي قد ياخذ لونا من الخلق ولكنه يعذبه ويعدل عن بعضه عن غيره من الايه من الاخلاق ويتميز اي طيب الخلق الاسلامي بايه بعدم سلبيه وان رايت في ظاهر الأبر أن هناك خلق اسلامي فيه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 وجدنا فيها أخلاق تخلية وأخلاق تحلية معنى أخلاق تخلية وأخلاق تحلية يعني ايه مثلا هذا سوء قد يكون عليه أوسار فليس من المعقول أن أذهب به إلى الكواء ليحليه لأن المكوى طرف للسوت إنما النظافة أساس فيه فقبل أن تذهب به إلى الكواء يجب أنك أنت تفسلم يبقى قبل أن تتحلى بفضيلة من الفضاء يجب أن تتخلى عن رذيلة من الرذائل يبقى التخلية قبل الإيه؟ قبل التحلية نظام التخلية أن تأتي إلى كل خلق بغيظ مكروه قبيح يدعو إلى الشر فتمأ وبعد ذلك تأخذ صفات الجمال فتتحلى, إيه؟ فتتحلى بها يبقى إذن ضرق المسجدة مقدم على جلب المصلحة ضرء المفسدة مقدم على جلب, على جلب المصلحة معنى ضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة أنه يجب أن تتخلى عن الرذائل وبعدين تتحلى بإيه بالفضاء التخلى عن الرذائل يجب أن تشوف الرذائل من الذي يحصر الرذائل من يقول ذلك رديلة وذلك فضيلة أنا وأنت قد تشترك العقول كما قلنا سابقا في شيء ولكنها قد تختلف في أشياء أخرى فمثلا البيئة اللي لها عقائد لها دين فيه أشياء تعتبرها رذيلا لا يغيرهم لا يعتبره رذيلا بل يعتبره فضيلا فما للذي يحكم في أن هذا رذيلا وذلك فضيلا نعجب المنهج يقول لك دي رذيلا وديا فضيلا مدام المنهج هو اللي يقول يبقى استوعب ما تتفق عليه العقول واستوعب أيضا ما قد تختلف فيه العقول استوعب ما تختلف ولذلك أنا سابقا لو ذكرت قلت لكم أن القيم دائما هي القيم القيم هي القيم دائما حتى عند من لم يتمسك بالقيم وذكرت لكم أنه إذا كان إنسان مثلا تعرف أنه كذب لك مرة كذب لصالحك مرة هو نفعك بكذبه كأن تكون قد مثلا سببت إنسانا أو شتمته وهو يرى ذلك فاستشهد به فلم يشهد عليه وقال لا ما خصلش يكون قد كذب أم كذب ولكنه كذب لصالحك فنجاك من عقوبة يحكم بها القاضي عليك إلا أنه مع أنه كذب لصالحك أبكي احترامه في نفسك كما كان أولا مع أنه نفع كنت مع أنه فإذا ما فرض أن ذلك الإنسان جاء شاهدا أمامك على شيء أتصدقه فيما شهد به لماذا لأنه كرر لي إذا ما الذي جعل الكذب سرقت منه حين وافقت على أن يكذب لصالحك وبعد ذلك جعلته كاذبا حين لم يتذب لخالحك إذن فالهوى الزاتي تدخل في الحكم الهوى الزاتي تدخل في الحكم معنى الهوى الزاتي تدخل في الحكم أنك تعلم أن الصدق فضيلة وأن الكذب رضيلة ولكن الذي جعلك تغض عن الكذب أنه كان لدين لصالحك ومع أنه لصالحك فقد أنزلت الكاذب منزلة بحيث لو شهد أمامك مرة أخرى ما قبلت شهادة فهد أن إنسان منا مقابل لهذا طلبت منه أن يكذب لصالحك فانتنى أنت قد تكرهه وقت هذه ولكنه إذا جاء فشهد أمامك مرة أخرى في شيء لا يتعلق بك ماذا يكون موقفك منه تقبل شهادته أم لا تقبل لما الذي جعلك تقبل شهادته هذه لأنه امتنع عن الكذب معك فعلمت أن تصدق او لا عنده من نفسك اذا القيم هي الايه هي القيم حتى عند المنحرفين فالذي يكذب يحترم الصادق والذي لا يشرب الخمر مثلا يحترم من لم يشرب والذي لا يصلي يحترم في قرارات نفسه من من يصلي الذي لا يسير على القيم يحترم من هو على الايه أوكي. وضربت لكم مثلا واظن أنكم لا تزالون تشكرون هل ان لك صديقين صديق اتفق معك في ويولك في الحرافات الخاصة وصديق امتنع عليكما وقال انتم تسلكون طريقتنا وانا لا بحبه فانتصل منكم فصللت مع المنحرف وجفوت المستقيم وبعد ذلك كان لك اخت او اريبة او اي حاجة جاء المنحرف ليخطبها وجاء المستقيم ليخطبها فبالله اسالك ما تفضل لماذا اه لان, آه لأن وإن كان أنا وافقني في الحرف انما قيم سقطه كما أن القيم عندنا في سطحه سقطه انما القيم هي القيم هي القيم ومجابه القيم هي القيم لانها قاضعه لاشياء ثابته لا تتعلق بالهوى ولا تتعلق بالايه ولا تتعلق بالاغراض وانما هي قيم في ذاتها قيم إذا نظرنا إلى الإسلام فإن الإسلام يأتي فيحدد الإيه يحدد القيم ومدام الإسلام الذي يحدده القيم فمنهجه من الله ومنهجه من الرسول والله لا يجامل أحدا والرسول لا ينطق عن الإيه عن إذن فسيقول القيم هي القيم والرزائل هي الرزائل يبقى أيضا أنا لو تركت القيم فضائل ورزائل منصوبة إلى العقل الاجتماعي العقل الاجتماعي قد يكون يقوم أو قد يطغى الهوى في شيء من الأشياء فيحسنه مثلا في البلاد غير الإسلامية تجد ان من الخلق, من الخلق عندهم مثلا أن الإنسان إذا ما جاء ذارك لازم أهلك يتقدم له ويسلموا عليه ويجلسوا ويبسطوا وقد تمتد في بعض البئات إلى أنها لازم من المجاملة أن تقوم فتراكسه مثلا وإذا ما عمل كان يتأمجالية ولا عنده شيء لكن عندنا خلقنا الإسلام ما عندنا هذه المسألة إذن فإذا كانت الأخلاق مصدرها سماوس بمعنى أنها من دين ومن رب يعلم الحقائق على ما هي عليه لا هو لا لأننا سابقا قلنا عيبة أن الذي يقنن للقيم ويقنن للأخلاق أو يقنن للحكم بين الناس الذي المشترض فيه أشياء يكون عنده علم مستوى علم مستوى لأن الذي يقنن من البشر مثلا لخلق أو لغير الذي يقنن ليقنن بالجزئيات التي يعلمها الجزئيات التي وتغيب عنه أشياء فإذا ما جاء الحكم ليتعرض مرة للتطبيق قلنا القانون قاصر ويجب أن يعدل في هذه المنطقة معنى تعديل القانون شهادة بأن الذي قنن أولا قد غفل عن أشياء يعني غابت عنه ولو لم تغيب عنه هذه لأدخلها القانون اذا معنى لنا نغير القانون او نعدله معنى ان المقنن الاول قد خفيت عليه ايه اشياء فقط بقنا نعدلها تعديلات القانون الوضعية متتابعة والغير متتابعة متتابعة معنى ذلك التعديل ايه ان الذي قوننا اولا غفل عن ايه عن اشياء والذي جاء بعد ذلك استدركها هذه الاشياء والذي يقنن قد يكون له هوا فيما يقنن له قلنا الجماعة للرأس مليئة هنا يقننون قوانينهم يعطفون على رأة المات شكرا؟ والجماعة الشيوعين هنا يقننون يعطفون على, على العامل إذن كل واحد بيقنن القانون اللي يلائم, يلائم هواه وأيضا فيشترط في المقنن أن لا يكون منتفعا بذلك التقنية اشترط في المقنن أن لا يكون لانه اذا كان منتفع بالتقنين فسيجنح في تقنينه الى ما ايه الى ما ينفع لكن الحق صرفانه وتعالى لا من ناحية خفاء شيء لا يخفى عنه ايه شيء ومن ناحية هو لا هو له في زيد ولا فإلا ان الخلق كلهم بالنسبة ليه عديد وسوا وايضا فهو لا ينتفع بما قدن سواء كنا مطيعين جميعا أيديد ذلك في ملك الله شيء عاصين جميعا أينقص ذلك في ملك الله شيء إذن فالتقنين فينا يكون سماويا يكون مستوعبا لأنه لا يخفى عن علمه شيء ويكون تقنينا يستوي فيه الناس لأنه لا أحد أولى من أحد وحين يكون تقنينا من الله أعظم فإن الله لا ينتفع بذلك التقنين وإنما يكون التقنين لصالح المقنن لا لصالح كل ذلك لا يوجد في مين في تقنين البشر فحين يقنل البشر للأحكام أو للأخلاق لأنه والله قانونكم مش مستوعد قانونكم مش مزين إذا اتقيتم مع الحق في واحدة قد تختلفون معه في, إيه؟ في مسائل أخرى فيجب أن ترد التقنينات كلها تقنينات أحكامية أو تقنينات خلقية إلى مين إلى الله إيه سبحانه وتعالى بعد حينما تنزع نفسك عن خلق الله السيء او الضار او تقلي بينك وبين القبائع تبتدي يكون ايه الفضائل لها معك معنا يبقى دي يجي التحلية فمثلا اذا قلنا الشعر قبل ما اقول لك يبقى كريم لازم اخلع منك صفة الايه الشعر لازم اقول لك اخلع منك صفة الايه جب ام قال لك لان الخلق ده منام صفة نفسية لا يمكن لنصفة نفسية أن تستقر في نفس والنفس مشغولة مصفة مقابلة انت درست عدم التداخل إذا جئت بقارورة مثلا جئت بقارورة وأردت أن تدخل فيها ماء وهي فيها شيء مش لدي بالشيء يأخذ الأولا والماء يأخذ حتى الهواء ولذلك لما تيجي تحط الماء في القارورة ماذا يصنع ما إيه اللي يحدث يحدث صوت كده اللي هو خرج مين الهواء. الماء أكثر فبينزل فبيطر للهواء لازم إذا ما يوجدش اتنين في حيز فكذلك في الخلق النفسي خلقين متنقضين ما يمكنش لازم تخرج الخلق القبيح أولاً وبعد ذلك يكون للخلق الحسن إيه محل ومكان وإلا ما يحصلش وجود مكان في نفسك للخلق الإيه للخلق الطيب ولذلك مثلاً الهدايات اللي ربنا يرسلها بواسطة رسله ما الذي يعوق الهدايات أن تدخل في النفوس لأن الناس تقبل على الهدايات وفي نفسها وفي نفسها أشياء متناقبة وفي نفسها يعني يقبل على أن يأخذ وحدانية الله وفي نفسه وسنية لأنه لا أخرج من نفسك الوسنية ثم انظر إلى المسألة خالص ذهب وبعد ذلك انظر إلى الخلق الذي يستقر في نفسك عما انك انت تريد ان تأتي للحكم لتدرسه ومسبق عندك حكم مستقل في نفسك ما يمكنش يكون هذا لازم تنزع من نفسك هذا وتكون حكم عدل وتستقبل الامر سواء ثم تقارن به والذي يمنع المقارنة في كثير من الاشياء ان تؤتي بثمرتها انك تقارن بين شيء مستقل في نفسك وبين شيء خارج عن نفسك المهم أنك أنت تعمل ماذا أن تخرج ذلك من نفسك ثم تستقبل المقارنة بينهما ثوائب أما أن تتعصب لشيء وبعد ذلك تحاول أن تستمع للآخر لا يمكن يقبل ناكيب ألجب تسوي بالمين فتخرج الحكم المسبق وبعد ذلك تستقبل اثنين وتقارب بينهم تخلوك بعيد عن قلبك لاثنين وتقارب بين هذا وذاك أما شيء متمكن في نفسك وشيء خارج عن نفسك فكيف تصح هذه المقارنة يمكن ولذلك دي الجماعة الذين لا يستمعون للهدي ولا للوح إن أفتهم النوم يعملوا إيه إنهم متمسكين بالقضية في نفسه وبعد ذلك يناكشون بين قضية مستقرة في النفس وقيدية خارجة عن إيه ان فبعد ما تنتهي المقارنه الى نتيجه لا تنتهي المقارنه حتى تسوي بين الشيئين فتخرج القبيح من قلبك ثم تقارن بين القبيح والايه تجعلهم امامك كده هذا قبيح وهذا حلا ولان ذلك تدخل ما ينتهي الينا رايك في ايه في قلب ولذلك هذا هو المانع في قول الحق سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الايه فاسقين الله لا يهدي القوم الايه بالسافرين ليه ما يهديوهش قال لك لانه مدام ظالم ومدام صاتق ومدام كافر والعقائد هذه داخلة في قلبه وعقيدة الايمان باستخرجة يبقى ما يمكنش يبقى ماذا يرد منه يبقى ايه لازم يوزع هذه اولا وبعد ذلك يجعل الامرين على الايه فكذلك الخلق لا يمكن ان يدخلك ان يدخل الى نفس خلق فاضل ليستقر فيها حتى تنزع منها القيق المقابل ثم تقارب بين بين الأخير لا شك أن القانون الفاضل سيسرع إلى, الى قلب